et tanus لا تخافوا ولا تحزنوا وانشروا بالجنة في الجنتين te di Poso فيها Oh, ولا السيئة ارفع بالتي هي احسن Baiza laavi va na kaovang na وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي Quan وَإِنَّ مَا يَنزغُ نَكَمِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ Oh, midnight. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واتسجدوا لله الذي خلقهن إن كنت فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والماء تسبحون له بالليل والنهار تسبحون Oh, my then be I, I, I, I I'm familiar كملوا ما شيتم إنه بما قملي <تصفيق> القابل أملوا ما شئهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتي ذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنه ربك لذلك والله فقد اين موسى كتابا تولى في وله لا كلمه سوف قد مو بكم لقضيه نب و انهم الذين but now we don't want